خير المغضوب عليهم على الظالمين أمين إن الذين حبت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب قرية آمنت فنفعنا إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلهين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فان تكرم الناس حق قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننتظرهم أعبد فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن, أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتغفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حليفا ولا تكون من المشركين ولا تدعو من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير صِيبُهُم مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ حَقٌّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْغَى فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ الْعَمَى وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُنْعَى عَلَيْهَا وَمَنْ ظَنَّ فَإِنَّمَا يَظُنُّ عَلَيْهَا وَمَا هَنَى عَلَيْكُمْ عَاتِ وَكِلْ وَاتَّزِعْ مَا يُوحَى إليك واصبر حتى